يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها زواة هؤلاء كلهم عذاب مهين وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا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 ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 ظُلْم كُفْرُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ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 إنها ر في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون غبي.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 ان في ذلك لآيات لكل صابر شكور واذا غشيهم موج كذبل لدعوا الله مخلصين له الدين فلم ما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد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 إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغير